بسم الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين هذا السال يقول على من يعود الضمير في قوله وإنه لا يأط به أطيط الرحب الراكب يعود العرش الأطيط الصوت مثل ما سبق أن عرفنا في الحديث المتعلق بأطيط الملائكة على السماوات فالأطيط صوت صوت العرش هذا ثبتت هذه اللفظه في الحديث وثبوتها محل بحث ونظر عنده العلم لأن في سنده كلام لكن المعاني التي أشرنا إليها ثبوت العرش والسوى الرب عليه ووجوب تعظيم الله وصيانة الألفاظ وغير ذلك من المعاني التي قصدها المصنف رحمه الله في إرادة الحديث هذه معاني صحيحة ثابتة نعم الله إليكم هل من معاني الصمد الذي لا جوف له وأن الملائكة صمديون هذا المعنى ذكره أهل العلم في معنى الصمد لأن مدلول هذه اللفظة في اللغة يدل على أمور من الأمور التي يدل عليها ما اشرت اليه وهو من اجتمعت فيه صفات السيادة و و و و و و نعم من اجتمعت فيه صفات السيادة يوصف عند العرب بالصمد ألا بكر الناعي بعمري بني أسد بخير بني أسد بعمري بن يربوع وبالسيد الصمدي يقصدون بالصمد من اجتمعت فيه صفات السيادة ومن معاني الصمد في اللغة من لا جوف له من لا جوف له والمراد بقوله يعني المراد بأنه لا, لا, لا جوف له ما دل عليه قوله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم يعني منزع عن إن الله هو الرزاق للقوة المتين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فهو صمت فهذا من معاني الصمت وقد ذكره أهل العلم في كتب التفسير كالحافظ بن كثير ومن قبله بن جرير الطبري نعم الله إليكم هذا السائل يقول هل يعدى الرجل إذا قال كلام كلام الكفر ولم يكن يقصد ذلك ولم يخطر بباله الواجب مثل ما نرى الآن في الأحاديث الأخطاء ترد والجهل كثير، والواجب هو التعليم والواجب هو التعليم والناس يحتاجون إلى معلم أمين ناصح وإلا الكل يريد التعظيم لله جل وعلا ولا يريد الخطأ لكن الناس يحتاجون إلى المعلم الناصح الذي يحسن في نصحه وبيانه وتعليمه وتوجيهه، وهذا هو المطلوب. نعم. يقول أيضا السؤال الثاني هل يدخل سب سب الله عز وجل عند الغضب أيضا من ذلك؟ سب سب الله تبارك وتعالى هذا كفر يختلف عن عن سب الدهر. سب الدهر هذا خطأ يعني يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العب من التعظيم لله جل وعلا. ويكون عن عدم فهمه للأمر أما سب الله تبارك وتعالى فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام لا يقبل الله من من كان كذلك صرفا ولا عدلا لا يقبل منه فريضة ولا نافلة سب الله هذا كفر ناقل من ملة الإسلام وإذا كان قال الإنسان هذه الكلمة في غضب إن كان غضبه يدري به ما يقول يعني يشعر ما يزال عقله معه فهذا لا شك في كفره اما اذا كان ذهب عقله واصبح مجنونا فاقدا للعقل بسيطره الغضب عليه فهذه مساله اخرى اما كون الانسان في, في انفعاله المعتاد يجري على لسانه يسب الله سبحانه وتعالى هذا كفر ناقل من مله الاسلام هذا يقول من يقول لم يعدل الزمال بيننا هل هذا سب للدهر؟ هذا من الألفاظ الدارجة الداخلة في الحديث أو قسى علينا الزمان وهذه هذه قسوة الزمان أو نحو هذا الكلام هذا يستطيع يقول هل الحنان من أسماء الله عز وجل؟ جاء في بعض روايات الحديث الرجل الذي هو حديث ثابت الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من يسالك بأنك أنت الله الله من يسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات فالمنان ثابت في هذا الحديث أما الحنان فلا أعرف حديثا صحيحا يدل على ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا وارد أنبه الاخوه لأنني أتوقف عن التدريس وأسأل الله عز وجل لي ولكم الجميع التوفيق والسداد والعون على ما يحب ويرضاه الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله